وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مُّرٌّ أَلِيمٌ اللَّهُ الذي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَلِلتُجَزَا كلُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَ سَبَتُ وَهُمْ لاَا يُظمُون أَفَرَأَتَمَن التَّخَذَ إِلَههُ هَوَاهُ وَأَضَلهُ اللَّ علىى عِلمِ وَخَتَمَ على سَمعهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ على بَصَارِهِ غِشَوَ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 هذا كِتابُ نَا يَطِقُوا عَلَْكُ بِالحَقَ إِ كُ نَسْتَسِ خُمَاكُ تُمْ تَععمللون فَأََّ الذيينَ آمَنُوا وَعَامِلُ الصَّالِ حَاتِ فَيودِخِلهُمْ رَبّهُم فِي رَرحْمَتِه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 له الحمد ر السماواتِ وَرب الأرضِ ر العالمين له الكبراء في السماتِ والأرض و العزز الحكم بسم الله الرحم الرحيم ح تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا اُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا مِنَ الأرض أَمْ لهم شرك في السماوات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 لما جاءهم هذا سحر مبين أَمْ يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه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 Tabi'u illa ma yuha ilenya Wama ane illa nathiru mubin Kul إِن in kan min indi Allah wakafartum وَشَهِدَ wa shahed shahedun min bani israeli lala mislihi faamana wa istakbarthum inna allah la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 وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ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 وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأُصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ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 بمكُ تمُم تَستَْك برُِونَ فيِي الأرضِ بِغَير الحَِّ وَ بماكُ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 تَ تَأفكَ نَاعَن آهَتِنَا فَأتِنَا بِمَا تَعدُناَ إِ كُ تَمِنَ الصادقين قالَا إِ مَعمُ عدَ اللهَّ و ا ب ل غ ك م م ا ا ر س ل ت ب ه و ل ك ن ن ا ريح فيها عذاب اليم تدمر كل شيء بأمر ربها فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم كذلك نجز القوم المجرمين ولقد مكنناهم في ماء مك ام نناكم فيه ودعلنا لهم سمعا وابصارا واذنه فما اغنى عنهم سمعهم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 يا قَوْمَنَا أَجبُ دَعِيَ اللهَّه وَآمِنُوا بهِهِ يَغفِر لَكُمْ مِ زُنُ بِكُم وَيجِلكُم مِن عَذابٍ أليم.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 وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ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 أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ